اتقوا الله فلاتق الله في آبائنا وأمهاتنا وكما قال بروا آباءكم بروا آباءكم تبركم أبناءكم والجزاء من جنس العمل كلمات محبكم خادس بيعي اسال الله ان ينفع بها وصلى الله وسلم على نبينا محمد